His soul's تبت هي بيدها اختتني سرين كتلونين عينين اختتني سرين كتلونين عينين عنها لأطايا ربعين كرعي هي بويدين عنها لأطايا ربعين كرعي هي بويدين ايو خالدني صار دور ربي حريا عبدو تيجر ناس كاسا وكاسا واسيني كاسا ومضروا بلا يحيطوا كل مي ايا الحاجهو ملغا ناس وجده لابح بني درب ايا هادي نوعرة عمر يغل بشوية تقليلي في المشيار العريضة بشوية تقليلي في المشيار I need the hay you could look, should have you for the A játó tigr, Neslabol, Semmilyen Neslabol, Neslabol, Neslabol, Neslabol, Neslabol, Neslabol, Neslabol, Neslabol, Neslabol, تهبل في الزين يا وخر وخر قريض رها جاية يا وخر وخر إنه شرها جاية يا بعد بعد يا رامي شنو ويا وبعد بعد يا راني بحلو يا بعد بعد لقطه يا ما طيت على الضام في عندك عندك تعريضك نينا اي او عندك عندك بابا ما في سيدو رينا حنا و هذا على في Gyere nekem a Michyam, a szemed hajj a kutló,